الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم طوبى للبصر كرتين ينقلب ليك البصر خاسيا ينقلب ليك البصر خاسيا وهو حثير ولقد زينت السماء الدنيا وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير ایذاً اُلْقُو فِيهَا سمعوا لَهَا شهيقا وهي اِذَا وللذين فِيهَا بربهم عذاب جهنم وبيس وَهِيَ وَلِلَّذِينَ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا وهي تفور سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير تَكَادُ تمیز من الغض كل أُلْقِيَ فِيهَا فيها فوج سألهم أَلَمْ خزنتها ألم يأتيكم نذير فِيهَا ما ألقي فيها سالهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلا قد قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إنتموا إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما, ما كنا في أصحاب السعي. فاعترفوا بذنبهم فسحق قل لاصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحق قل لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَاهِرُوا بِهِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم له ضغنولا هو الذي جعل لكم فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليهم شور أميات ما في السماء أي يخصف بكم لع أي يخصف بكم لع الضف إذا هي السماء يرسل عليكم أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير وَلَمْ يَرَوْا يروا لطير فوقهم صافات ويقبطن ما يمسكهن إلا الرحمان إنه بكل شيء بصير أم هذا الذي هو جند لكم ينصركم, ينصركم من دون إن الكافرون بل لجوا في عتو ونفوض أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا ومشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة تشكرون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 ما انا نذير مبين فلما راووا الفتنسيئات وجوه الذين كفروا سيئات وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم بيه تدعون قل رايتموا الهلكني الله قل رايتموا الهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذابنا قل هو الرحمن آمنا به آمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل رأيتم إن أصبح ما فمن ياتيكم بماء